ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم الحديث 15 حديث كاترينيه عن ابي هريره ابي هريره وحكي كوريان البخاري ومسلم رضي الله عنه ارسل عن الله رسول الله وكوري صلى الله عليه وسلم قال رسول كوري من قضى كان اهابي يؤمن مترما ايسن بالله الله ياول يوم الاخر مالا كذب فليقل حقا اطلو خيرا وانا او ليسمد هذيكا كان مسو ومن كان قبت يهب يؤمن مترما ايسن بالله الله ياول يوم كان قبت بالله الله ياول يوم الاخر مالا رواه البخاري ومسلم حديث كلمه ابو بخاري يا مسلم يا ورين ان رسول الله عليه والسلام ما هو شيئ سدخ في قراءه مهم اه مسلم كان لا دونيو كم اه سدعه صار موطن ابو را الى واحد طهى طب الى قيام الرماص هذاك هو يهن واينو كو حدث كان كا wa hay kutusaada iimanku wa qofka waxa ka iliyo xinaanta qofku iiman lahayn xinaanta ka ciibiyo sa dardede hadalka xun yaa ka joogaya qofki iiman oo rumay iimaankiis markastoo markastuu xoog yeeso iimaankiisu xumaanta wa ka jooga markastoo iimaankiisu daciifana xumaantu ku dhaca qof ama uu iimaanku babo man ka kaana hada yoominu mitrum ay san billahi allah iyawal yawmil akhir malikabambe fal yaqul hakuhat la khairan khair qawli yasmutama ams allaqasatu qalbiga kabu xumaantu ka reebile xumaantu wa karreba iiman ku qafka qafka waxa ween xumaanta wa karreba iiman ku shayga xum wa karreba qafka wa karreba marka halkaas waxan ka ogaanay hadalka dadku uu ku hadla اتى كنوران اجتي اخيرانا اجتي رتيل كاسوا مامور اي انه يحي حلال اخيرانا وقيرو ادونك يمس مصلحه كوجيرين وا مامور ولاس ام ولاس ام فاي وا مامور اي انه يحي خير ادون دن ادون لكن واخا اخيره لكن اخيره داون خلو waa weyn nusuuhaad dunnaatu ugaareey waxan la ka gatay kaama gadaan waa ku siyay waqti waa wa ah akhiraabaa bin aan xirka dibayn adduunyada ku gaareeydo waa ku fasaxay xalaas maxaa soo gaaray subaxda subaxana ahayn waxaa lagu amray inad ka amusto laba shay ay soo galay wixii diinta la dibayay oo aan ama iyo shay iska mubaah ah oo wax حاولك اسك الديراتك اه سي سيرتي ما جرو حبل ان اكو حوشه خير يا وانا قواله خير هينه ما جرو إذا إمام النووي رحمه الله شرحه كتاب كساري أردعين كأويخ ويري قال الشافعي رحمه الله إمام الشافعي ويخ ويري اللهم حريسته حديثك معنى هذا وحيطه حديثك معنى هذا وحويه مركو قفكر هذا إلوهاد الله فكر إنتو سنهر لنها فكر كلمتك السمركي كان صوبحي إنتي سنصوب فكر فكر مركو فكرتو فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم تأمم قطار كان وحدبا فصن لحين اعتبري سد بي ما ووقظا وإن ظهر أن فيه ضررا أو شك فيه أمسك هذو اوغاب هذلكن هذا ضد له انه يهي инаطب نبض قصف دين تابكون نبض قصف واحلم بهم جيران هذاك فيرص تابو تر لو نحكيلك يا خوها خيرك اسوا سبع داس خيرو قيسيان شيقنا خير ادون يا اخر خير اخر يقيد ادون اخر وكدبي فتحتها وقال الامام الجليل ابو محمد ابن ابي زيد امام المالك امام المالكية وحويان وابن ابي زيد القروانوي وغيري جميع الاداب الخير تتفرع من اربعة حديث خير كورتان اذاب تيسة اثر حديثة اي كفر عن تا اثر حديثة اي كفر عن تا ممام وحويان وحق الله وحق خير اذاب تيسة أفر تلك الحديث مدوامت كان من كان يؤمن بالله واليوم الآقر فليقل خيرا أو ليسوا الى آقر الحديثة كانوا واقعاً صامرنا من حسن إسلام المرء فاركه ما لا يعني كان كانوا حديثنا صلى الله لا تغضب كان كانوا حديثكم نبي صلى الله عليه وسلم ونصنا صامر نشاء لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأقيه ما يحب لنفسه افرتاس حديث البعض ينصح فيه بمركزه اي كوغو سوخسيهي له كو دقهنته خير آداب اسل واهيسه ربا لكن اناد مسخ باه كو سوخايلو او يسمخ لا را قبيحين وحويا آداب خيرو دم افرتاس كفر عن قول وكر كسر مقليه يري ابي القاسم القشيري السكوت في وقت وسر الرجال وقتك كو هب قف ين عمف وسكد taknaa laa nakeedo wax u qorale hallo ciida dad qiimo halay aa dadka qiimo halay haddii aad tumro hayraban haa dadina أصدقوا له من سكت عن الحق فهو الشيطان أخرص قبك حقا كامسا ما شاء الحق إن لك الشيطان مناسق إهم وليقين حق يا صدي وامسا حوالا بذكا كعائي حوالا قناع سياسا وحوالا سياسا وحوالا ومصالحي ديسه أيو الله أمسين مصالحي ديسه أدون الله أمسين وأبجي ما شاء الحق إن لك الشيطان مناسق وشيطان عرب الالذ الوحيد له دانا كليطو ومن تكلم بالباذ قف باذ كيهدلان والشيطان الناطق كان وعويه حركه عام سنه والشيطان افوق marka maaytaha ay rijjalinaabu haqa naysha kum marasil ka baad ila hadda saga wax markad ka hadleen amusaad waxa la baad ka joojiyee laakin ha wal aan wax taa ilaa ku tii oo dunyada lagu soo xayiraynaa aqreen lagu gaaleenaa la ka wada faq wax markan ka waa dirilayta bulshada oo yahay ku soo gaad in saanka waxa haboon halalkiisana soo saarin illa shay u baheeyo in ku hadla maaharin oo ama maslahaad adoon ku soo xasilinayo ama maslahaad aakhiru waxa la weeyo taa halalku in ku bakiisha sida maalkiisa qofku u soo u baheeyeen illa wuxu u baheeyo maslahaad adoon ama maslahaad aakhiru waa weyn baqaalahaaga iyo maalkaaga markaas waxaad ii wuxuu yiri ilaahu yiri hadii badka warqadaha warka lagu qoray la yiraagada sida badka diintooda ay samu ilaalin adduunada ay u ilaaliyaan dilayrada dadaw waxaan ka rawaaqadaha malaa'iddu ku qoreeyo لكن هذا ملايك كما تضططك المدهما وخده يا أعفو قريب إلهي يحمل ككنا سيكون ذلك سيكون القبان ويكون ذلك الظلمة أو هذا الكيس مزاع اللهين مرك هذا الكعب طوف كمهم منك أو إنو آت هذا الكيس أو إلهيه أو سنوحويا اسكهد لأن صدقته على نافقين الصلاة والله عليه وسلم وحكسوا بحديث البخارية مسلم والوليين من حديث ابو هريرة إنو يري إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمقل قلتك وعبئك أنت كلمة إنه كهدله قوصا عطيسا كلمات ده أنا مطلبة كوشي لما سوناك وكلمات ده سببت ومارت الله عبطه ويحكفه جهن شبه دهن قرحه ماشي كصه وبحلي ماشي أدعب وهذه كلمة واحدة وضا كف يصار ولذا سأتراد ده عمرون الخطاب وقديت رضي الله تعالى عنه من كثورة كلامه كثورة سقطه قف كي وحو أن هدلك سبطه بعد إثناء جفكي سابدنا ومن كثورة سقطه كثورة ظنوبه قف كي حتيب بعد إثناء ظنوبتي سابدنا ومن كثورة ظنوبه كانت النار أولا به قف كيبطط الظنوبتي سنا نار أوحقه نار أوحبون أوحقه مرك وحر ويطف كموا منكا وإن ات هذا الكيس الحسابي وانما اعطونا وحده ضق او بدك ما ارت وجهي لو تغرى و عرب و عرب بركه طب كاستن اسكو دايو ان عربي سا كان طب هذا يؤمن مثم ايسا بالله الله ايا ولي يوم الاخر مالك قيامه بامبه فليكرمه كرامه يجاره دريسك في <تصفيق> خراب الله بات وحيطة هاي ما بيجي أن سودان صلى الله عليه وسلم وغويري طفك إلهي يقيام الرميسول درسكي سحا كرامي درسكي إلا كرامي يو والله يسأمك كرامي تاسم صدح شيء ايه كوصو او خلاصة ها وصدح شيء كو لفكاقة إنا كأريدو وشيء قوم مهمسا لفكاقة إنا كأريدو درسكي كلاقة وينات لبات تبادة كأريدو امام النوو رحمه الله oo iridarka markay jeer la yiraahdo oo ku dhaca afar shay qofka guriga kula degan waa la yiraahdaa qofka guriga kula degan wuligaas daranteeda quraanka waxa weeyaan in wa saahibi bil janb ilahay qolki sa ah aniga gabal ku fasireen weesowjada ah ha wa saahibi wal jar wal jar wal wa saahib bil jamr marka qofka guriga kula degan daris wa layrahada waxa kale layrahada qofka gurigiisa kugu dhageeyayna wa layrahada wa ila asartam guri uyu ila asartam guri waxa kale layrahada qofka baladka degan tahay degeed oo magalada kula degeed sidda daris la layrahada thumma la yujawirunka fiha illa qalilan ayata suratul waxa marka daris toobka waa weeyaan guurka kula degan waalay ilaahada kan gurigiisu kugu dhagaynayaa kan afartan guriyo dhinac ka sakaaxayna waalay ilaahada mid ka baladkaaga degana marka sadex ayuu u qaybiyay al-ilmuna sidaas ayuu qaybiyaana imaamna wuxuu ridariski sadex daris waana guriyuu kula dekan ku jiraa دارس وكليل وعنا مسلم قرابانا واتين صد حقوق قولي حق القرابة حق الجار يا حق المسلم آه حق المسلم على المسلم إلا يكريك مركز صد حقوق قولي لنا حق القرابة حق الجار حق المسلم صد حقوق قولي ما خلالة من أحد أن قراء مسلم لكن هن قرابان أكبر لا حق ودي حق الجار وحق المسلم كان سبحاتنا وقال بنسكولا كرامه اعظم ما ثاني لا قال غوالا ديرسقولا نكو كار الحقوق ليه وحق الجار ديرس دي. شيء. شيء مهم سواء انا دبكاي كعيدي وينان دبا نرجعنا صوب ما صلى الله عليه وسلم حديث امام البخاري صحيح سوكوري وحيري والله لا يؤمن الا من قد عرف انه المؤمن حين صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن صدق ترى نبي وكعري صلى الله عليه وسلم والوي يقيل من يا رسول الله رسولك الله يا وا يقف قد عرفت صدق waaqafka deriskiisu uusan aamin ka ahay dibatuukis derisku aan iman waaka afsanaya aharna arutiisina tori doonaa gormay arutiis xarootay in ka dibi doonaan gormay qiiq aan ku shidi doonaan gormay muusiqi aan ku shidi doonaan gormay in in ku buuqii doonaan waxa weeyaan waaka afsanaya marhabaa deriska uu aamin تاسمارك او حيثتو السيداء داريس كدبك الله لباه اما او داريس كاكو عبصبا انه حارام تهي حارام تهي او كبيره هاي لأ ايمان كيابل لقاء فيه قفك كإلهي يمقفل باو وقفشت الداريس كيسوه امام أحمد ام حنبل رحيمه الله او غيري قفك حلال ومعهان ملكي أسدو اسكالي ايه انو كت تصرفه تصرف وكل بتاناية داريس في الملكي أداء اسكالي دوره بهدي صدق انتفاع اقوم مع هذه الدرس كدبته انا واحده او واه ما هيسبي بوركك لا تجي مثلا 40 كشيده بكيو سوجيت و لك انا يسوبو كيكيو خدو طومهم حرام و رجلك هذه سدت بورك سماله طيب بوركك يا كبن يا بلاييد ترسي كودا جاي بادي تو اس كات ذا موسيكي هي قرانات شي ma wurdi ka arurma sai ha karo ki jira ha to an in la isku ma la is maqashiya ha sallallahu alaihi wasallam marar ka gabalin diba na qokam marar ka dalal marar ka gabal au la bilqira war ga ka ka in tu kase ha امو كاتك واي غوربيسو كوتو كار ماكرافانا كوشو تي ماكرافانا كوشو بالا ارنا معلمين تو دعوه قوله من المعلم انا باجي او وروني مسايد ناشانا ما ديما ينكسي حوي ماليكا جوقاده خولان سي قايلو شن ما صلاه مركو دك تو جيو وانت عنجلاد غلي جل غوربيسو كاادا ماكرافان كاسا كوشيدان واك قوصنا ان سيخا كوا يا ك dam aanu muslimke dariskaaga dibaaya waxaaran inaad ku dibto inaad dibtaa xaraan ma jeedid marka haday haday muusik iyo hees tahayna waa laba xaraan oo cod muusig aan sidii suu qaran u yiin ku dibeydana waxaran kale hos waaxis ah degayso adiga isku qoo dariska ku aa seddaayay isii waxa dammaan oo ta marka waa inaadan dibin oo sheega ugu horay dibkaaga ka ciriido dariska oo dariska googu dhotor hadii kale wa ina tahsaab us samaydo tahsaab us samay waxa aad awoodo dirkaagu wa wa ina siido wa ina gurigi nay suuga goobbaal darbigaaga inu tiir ku mito qori haqu u leeyo madidiin ku madidiin maradaan ka gurigaagu dhibaato soo gaaray wixii abiga aad dhibaato ka soo gaaray haddii aad saga haqu ma ma bigaana suufan sallallahu alayhi wasallam babkiyo xogaa qalka la laadin ayuu arkay buureeda markaasi maali araakum mu'ridina maxaa dhacay waxaan arkaa sunnada asina ka jeesaydana wallahi la armad la armiyanna biha bayna afsasikum wallahi garbeena ku tuuraya dhibdin ama dib sadan ma dib fanaar way wi sheega maadiga yidha diidini oo naqfiga ah oo waxtarka ah oo aanu digiib kuugu jignaa hadaba dhixirro asaguna u baahan yahay go'inaasiisa saydartay dadbarna waxa dhacayda inay waxa weeyeen raashinka inta karsadaan oo lay waayaan ay go'dka ku shubaan daris kuna gaajo oo daays way dhabaa taas marka madarisnimaa ma marka u baahan yahay oo naqsi ah waa inaad gaar sido wixii arab aan ku حديثة أبي در المسلم صحيحي سكوري ما بقى صلى الله عليه وسلم يخويري إذا ضبخت مراقة أبي درو مركعة كريمة إذا مراقة فأقصر معه بيها أبضي مراقة بيها وبدي. فمنظر إلى أهل بيتي جيرانك كذي واحد في رضا درس كاي قويس منها بمعروفة وحكا جاسي مراقة جاسي كورت adna goolad ku shubeey adiga oo baaba'ay wa dalal markaa tan labaad wa midas wa inaad ihsaankaaga gaarsiido oo aad taageerto oo aad gacan qabato waxaad dheer tahay ilaahay kuugu naxiyeey adiga inay u baahinaadna aad tan nolosha ka badato wili midda saxda haa in sabr karto dibki sana u samartu waxaan munkar ahayn de musiqadu kugu shido iska sabar ma halkaas hasbullahi wari laha taabay gaddami ah laakin wixii kale to oo u sabri karto munkar ahayn waana sabar waana tu sabat khasru basri rahimahu allah oo yiri laysa hisnul jiwar kaful aba dib kaaga inaad Eh, lakin daris wa ma khay walakin khuslu aljiwar ikhtimal alada in dibkis udul qadat hayla hadang la isku dibka dibka la isku samayna hadang la isku dun ma wa khakuma na ay soma wa o daris kagu sabato o darurta ku o hooyada ku baraajido o abuhu lagu baraajiyo ah intas markay tunaadun xaasoo baxay dad isticmaal tahay sidoo maraysaa dad fiiri qofnimkiisa ka celina waraagisa ku gaarsiina kaaga u dul qaadana xumaan ka imaanay sidaas marka la noqdo markaasi bulshaqiimo soo baxayda bulshaqiimo Nabigu subaxallahu alayhi wa sallam wa man kana qabti في قرآن صدحات وعيد تهيب نبقى صلى الله عليه وسلم وقو أمهي مرتقة إلا كرامين مرتقة إلا كرامين كرامين تمرتقة آدابة إسلام كيكمت تهيب الحديث بضلنا نبقى كو أمهي صلى الله عليه وسلم ما أن الصباح صلى الله عليه وسلم وقو من كان يؤمن بالله واليوم الآقر فليكرم ضيفه جائزته حديث قال قوك إلهي قيامره مرسا مرتغي سهكو كراميو هذين دحمديس هذين دحمديس هذين دحمديس هذين دحمديس هذين دحمديس هذين دحمديس قالوا وما جائزته مركز عليه رسولك الله وامحي هذين دحمده قال يوم والليلة وهذين يمالك مركز النبي رواد ضيافة ثلاثة أيام مرتقاتك وصدح ما الموت وما كان بعد ذلك فهو صدقه وحي كبضاً بأيانا وصدقه حديث بخاري مسلم وليه من حديث أبي شريح سيها الترتيب امام احمد ليس ابن سعد يقير كطبه واحد يقول تقين واشف انا يطهي حبان نحمده قف كم مرسي جاي كو جو سوهي ده واشف انا يطهي حبان اي ابن معلين يتسوريين باد اوودوه واحد اوودوه لغمه لكن واي اوود ده حبان اي ابن معلين اهل العلم تلنا واحد انا مياه صدح واشفه صدح حبان يسجحها الله حالا ما هذا الكي سفيري صلى الله عليه وسلم من وحيري وضيافته ثلاثة أيام. مرتقات و سطح ما الموق وما كان بعد ذلك فهو صدقه وهي ان تاس كتمبيا و صدقه انت هو ولي كدون و واجب في صدق ساسا له فين و انا سيد بعض حنابل اي كو ت게 ماركا وحا ويان وان مرتقات اثيرو سوريديس مهرمي كري واجب كنتي سيري مغالي رميبه امام شافعي المي مغالي واجب لكن امام مالو حو الورد ميي و حرت قاف واجبو هاي لما غير مركو قادكو يمهدو هوتيل كان وا سيخا مقاييدنا وكعنتين اه لكن ميي هوتيلنا مالا انتنا مقايتنا مالك مريكير ميي غي واجبو تايلو امام مالك لكن شافعي و حو له ماي ما بيقو متل قادي هير مغالير ميي كون في الله يقيام رمسن الله ني كذلك تتطدان مغالير امامنا في حقو مقاييدنا laa sirkeeda qowka humumka in la qaato inaam shafiic ayasowab oo raajahan la ciida marka nagaala yimiiba wa in marti hadeen daxmadisa la siin karaamayn tan cid quraanka nabii allah ibraahim noorowaramay sida ugu feexan wax ay xaasatan nige oo kala sadadka iyo qaana martiga way dareemaya waqtiga uu socdo yaqaani marka martiga wayna ku fanaaxdo marka arag wejiga fadhlaan uu ku faris hadii waxa uu ku keena iyo xafarta horo u dhaka badan ta horo u dhakad dadan haw u sheekayn آه. سليمان اقول يري نبي صلى الله عليه وسلم اقول نقرر يري انا تكلفة للضيفة ما ليس عندنا وعن الهين انا مسكوك اللي اسمه فاسته لكن واحد آب هيدا واحد اوفي عن هذين كايمالك هوري سيدا اوفي عن اوستاذ صنع هناك لا صوت باهم اللي صدق انا خدمي واضو اكتا صوتك انت اصلاة صنع الاسم نبي براهم امرتقى sida ugu fiican waxay ku baashashay ku qabi isla markiba daqaaqa uu istaag waxa ayda wax ugu fiican keen sida ugu fiican u soo sameey taraka soodhi oo usoo dhaweey xalaas mar tiqabuna aksum dal ahadiis ka qabal waxa ku sugmaabay hadii mar tiqad si ay dilaa markii uu soo وحديثك بخاري موسيقى وليمين حديثة عقبطة ابن عامي وقل رسولك وحن ري رسولك الله وازمت درساء شقة نوت درساء كما همدت عادي اسك السعودة واطات نبيه درساء شقة ودره صلى الله عليه وسلم ومصالح دا مسلمين تؤس سعودة شقة نوت درساء بقوم لا يقروننا فننزلوا بقوم لا يقرنوننا وحنكون سيدك نطبع نمرتقالي فما ترام هذا ركت رسولك الله صلى الله عليه وسلم فصولكوه لإن نزلتم بقاي... بقومي إن نزلتم بقومي فأمروا لكم بما ينبقي للضيف وإنين أمران وحا مرتقة كوها ببعون فاقبلوا كأقبل لم يفعلوا ها طيساً سامعين فخذوا منهم كاقعة حق الضيف الذي ينبقي له إنتي مرتقوا لها كاقعة لكن هذا العلم يجب الكود سيدا حميد ابن زان جوهي هو يريد waxa weeyiiyir qabta kala kala qaaba dadka ayaa kala qaaba haduu yahay sidii xadxdhaaf xnabu gudrayo kala masalaxidii muslimiinta da'o suuudaa mar tiqaad ka heday sidii la wa ka qaadanayo duulay qof iska siday oo aan ignat waxa weey meel uma dhisana saadaaniisa uu wayti bala kusareey wey martiqaad sana tatwaran waxa ay hantii isan hayo midani leey martiqaad ka mid ah ta u la ogaado marka leey ka qaata na tukeedo fasad islaamku ma amro taasi ka qali xog oo aan isdilaayeen islaamku isdila ma amro fasad ma amro ewa rag xog ah xog loo ka qaada karayo in fasad kale dhigey ee marti qaad alaabadeena dad marxuus uu ku qalaalo litaas waa fasad islaamkuna fasad ma amro